شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به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 والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وذينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والخسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين يا قريبا ممن دعاه يا مجيبا لمن ناجاه يا من يعلم السر وأخفاه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم خص منهم الاغا او الامهات والاخوان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم اللهم أنزل عليهم الصبر والرضا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربوننا ناصره اللهم ارزقنا بالوالدنا وامهاتنا وبر أبنائنا بنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وحن حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما يريد يا من يجير ولا يجار عليه يا هازم الأحزاب يا منذل الكتاب يا مجري السحاب اهزم بشار الظالم وأعوام اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اقتلهم شذر مذر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أنزل عليهم غضبك وعقابك ورجزك إله الحق انتقم منهم يا منتقم يا جبار اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم ثوت عذاب إنك لهم بالمرصاد يا رب العالمين اللهم ارحم ضعف إخواننا في الشام اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم ارحم ضعفهم اللهم جذر كسر قلوبهم اللهم تول أمرهم وكفهم ما أهمهم اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم اللهم احذن دماهم اللهم احفظ دماءهم اللهم احفظ دماءهم يا رحمان يا رحيم اللهم آمنا في الأوطان والدار واصلح اللهم الائمه وولاه الامور واجعل بلادنا وبلاد المسلمين امنه مطمئنه يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم وفقه وولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين اللهم أعنهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخافرين إلهنا إن طرحنا ببابك وأنخنا مطايانا بساحتك إلهنا تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا واغفر لنا زللنا وخطانا وجهلنا وعمدنا وكل ذلك عندنا لئن لم يرحمنا ربنا لا اِن لَم يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ